نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنة ونسألك الدرجات العلا من الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك ما عندنا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته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 اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم واغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت